يا لقلبي يا لقلب من سرور وغن دواء من فور و ما و ما لا يا حبيبي يا حبيبي Terima kasih من غن غن ترند في الحشني اعلى من جنبي وانت انا وانت انا في وجودي وانت يا لطفي يا لطفي syaranta dan syaranta milai yungiru donana ya laqal ya laqal في علم مهادا وآته رفعة في رفعة في شعونه